صلى والسلام ودع الناس الحجة فسمى الناس تلك الحجة بحجه الوداع لأنه ودع الناس وأشهد رب العزه والجلال على انه قد بلغ الرساله فقال انكم تصلون عني غدا فما أنتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونفحت فقال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد الله تبارك وتعالى على امتي انه بلغها البلاغ المبين هذا العيد عباد الله فيه البكرة عباد عظيمة فيها أيام عباده عظيمة ألا هو يحج بيت الله الحرام في مثل هذه الساعات وفي هذه الأثناء يتوجه فجاج بيت الله الحرام إلى ميناء لرمي الجمرات الجباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال خذوا عني مناسككم فإني لا أجل لعلي لا في بعد عام هذا في هذه الأثناء عباد الله في فجاج مناسك التحلل ورمي الجبار ورمي الجمار ويربحون هديهم ونحائرهم لله تبارك وتعالى هذا يوم عيد عباد الله وهذا يوم فرحه. بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما اذ معون أبا والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموه وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزه من تعنو الوجوه وتسلمه يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي انت تعلمه دعاهم فلبوه رضا ومحبه فلما دعوه كان اقرب منهم تراهم على الأنضاب شعثا روسهم وقبرا وهم فيها أسروا وانعموا وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبا ولم تفنهم للدادهم والتنعموا يسيرون من أقطائها وفجاجها رجالا وربانا ولله أسلموا ولما رات ابصارهم بيته الذي ولما رات أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا كأنهم لم ينصروا قط قبله لأن شقاهم قد طرحل عنهم فلله كم من دمعة مهراقة فلله كم من دمعة على آثارها لا تقدم وقد شرقت عين محف بدمعها فينظر من بين الدموع ويزجمون وراحوا إلى عرفات وراحوا إلى عرفات يرون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرمهم. ومغفرة ممن يجوده ويكرمه بل الله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظمه ويدنو به الجبار جل جلاله ويدم به الجبار جل جلاله يباني بهم أملاكه وهو أكرمه يقول عبادي قد أتوا لي محبة يقول عبادي قد أتوا محبتا محبة وإني بهم بر أجوده وأكرمه فأشهدهم أني غفرت ذنوبهم ما أملوه أنعموا وكم من عزيق فيه قم العذبه وكم من عزيق فيه قم العذبه وآخر يستزعع وربك أكرم هذا العيد عباد الله موسم من موازين الطاعة من أعظم موازين طاعة الله تبارك وتعالى بأداء حج بيت الله الحرام عباد الله في من هذا اليوم قبل واحد وعشرين وراء مئة وألف عام وقف النبي عليه الصلاة والسلام يعلم البشرية كلها دين الله تبارك وتعالى مثل هذا اليوم قبل واحد وعشرين أو أربعمائة عام بعث الله النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا علم النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع علم البشرية حقوق الإنسان إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فحرمت يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا لا ترجعوا بعد يسفارا يضرب بعضكم رقاب بعض علم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم وفي تلك الحجة علم البشرية تكون لها حق المرأة التقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واصحادوا فردهن بكلمة الله علم النبي عليه الصلاة والسلام علم النبي عليه الصلاة والسلام أمته حقوق الإنسان فإن دعاة الحقوق من العلمانيين ومن عداء الدين الذين يريدون أن يحرلوا مرأة من كوامتها وعفتها وحيائها وحجابها وحشمتها حتى تكون سلعة بخير في أيدي الزئاب البشرية تلك الحجة عباد الله علم فيها النبي عليه الصلاة والسلام البشرية علمهم دين الله تبارك وتعالى وظهر فيها عزة الله تبارك وتعالى وظهرت فيها عزة المسلمين ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة وحيدا فريدا ومعه ومعه صديق إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خجه الذين كفروا فأني أثنين اذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايدهم بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم خرج النبي عليه الصلاه والسلام مهاجرا الى المدينه وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وفي عام واحد في عامين التقى النبي عليه الصلاه والسلام والكفار وكان عدد المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر رجل هؤلاء كانوا عدد المسلمين ولقد نصركم الله بدر واتم أذلا فلما كان وحد كان عدد المسلمين ألفا انخذل منهم سبعمائة انخبر منهم ثلاثمائة من فكان عددهم سبعمائة مقاتل فلما كان فتح مكة فلما كان فتح مكة دخل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ثماني أعوام دخل مسكة في عشرة آلاف ولما كانت تروك بعد ذلك غزاها النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثين ألفا ولما كانت حجة وداع بعد عشر سنوات حج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه مئة واربعة ألفا من أصحابه إذا جاء نصر الله والفجر ورأيت الناس اضخلون في دين الله أبو هاجا بحمد ربك واستغفرهم إنه كان توابا في حجه وداع عباد الله في حجه النبي عليه الصلاة والسلام علم البشرية اكتمال الدين قال حزر يهود العمر يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا من ذلك اليوم عيدا لاتخذنا من ذلك اليوم عيدا اليوم كنت لكم دينكم فقال عمر إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في حجز الوداع يوم عرفة يوم جمعة يوم عرفه يوم جمعة في سنة عشر من الهجرة أرسل الله أو أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية التي فيها بيان أن دين الله تبارك وتعالى كابد ودين الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى زياده ولا يحتاج الى بدع ولا يحتاج الى اضافه ولا يحتاج الى محدثات كان المصطفى عليه الصلاه والسلام يحذر اشد التحذير من البدع اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ما اكثر بدعه زماننا هذا وما اكثر وسائل الاعلام التي تروج وتنشر البدعه المحدثه التي يبغضها الله سبحانه وتعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله قناه الطابور واذاعه الكوثر هذه الاذاعه وتلك القناه تسيل النبي عليه الصلاه والسلام متى كان يمدح المصطفى عليه الصلاة والسلام المعاذب ومتى كان الطلب ومتى كان الترنم عبادة لله تبارك وتعالى ومتى كانت دين لعبا هزوى هؤلاء عباد الله اتخذوا دينهم هز ورعبا أغاني ماجنة وألحان هابضة يمدح بها رسول الله عليه الصلاة والسلام في اذاعه كوثر هذه إذاعة ضالة المسجدة والله والله لو أن المصطفى عليه الصلاة والسلام سمع هذه إذاعة والله لاغلقها ولعاقب من عليها ذلكم أنها تسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وستجوا تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام فتيات خاضعات بالقول مع النبي عليه الصلاة والسلام وأغالي ومعارف على مدار الساعة وانتح بها المصفى عليه الصلاة والسلام والله تبارك وتعالى قد قال اليوم ما دينكم وتنزل عليكم نعمتي وقد حظى من النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا يكونن من أمة وصدق زوجهم لا يكونن من أمة أقوام يستحلون السراء والحريرة والخمر والمعابر هؤلاء استحلوها وجعلوها حلالا وهي حرام عند الله تبارك وتعالى فلا بد عند الاسلام من فوائد حجه النبي عليه الصلاه والسلام ومن فوائد هذه الايه ان دين الله تبارك وتعالى كامل وان دين الله سبحانه وتعالى شامل وأن دين الله تبارك وتعالى قد تناول جميع منح الحياة فكل ما يحتاجه الناس قد بينه الله سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا تبيانا لكل شيء وهذا ورحمة وغشرة للمسلمين فلابد عباد الله في دين الله تبارك وتعالى في مثل هذا اليوم عباد الله قبل آلات السنين نرجع إلى ورائي كثيرا قبل الاف السنين في مثل هذه الساعه اقتاد ابونا ابراهيم عليه الصلاه والسلام ولدا وفلده كبده اسماعيل عليه السلام ليذبحه امتثالا لامر الله تبارك وتعالى وبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابا تبعال ما تمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما السماوة له للجبين ونادينا يا ابراهيم قد صدق رؤيا انا كذلك ريس المسلمين ان هذا لهو البراء المبين وفديناه في عظيم وتركنا عليه العاصلين سلام على ابراهيم انظروا يا الله الى هذا الانتفاد عظيم لماذا لان ابراهيم عليه الصلاه والسلام استخدموا الله تعالى قليلا واتقذ الله ابراهيم هي مقليلة أراز الله سبحانه وتعالى أن لا يبقى في إبراهيم عليه الصلاة والسلام محبة إلا لله تبارك وتعالى فأمره ربه أن يذبح ولده وماذا فعل إبراهيم عليه السلام استجاب الأمر الله تبارك وتعالى ما قال المال يا ربنا ما الحكمة في ذلك ولماذا وهل يصير الانسان من هذا بشيء كما نقول نحن الآن كما يقول كثير مننا إذا أمرهم من الله سبحانه وتعالى بأمر بسيط من أمور السنة بسنة من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول حدنا ما الحكمة ولماذا ومن أجل ماذا وفيما وأين وكيف ومتى أثلة كثيرة ما سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولهذا مدحه الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان همّا قانة لله حليفا ولم يكن من المشركين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حليفا مسلما وما كان من المشركين امتدى إبراهيم عليه الصلاة والسلام والعجب كذلك كل العجب من ابن إسماعيل الطيبة والبلد الطيب يخرج نباته بإذن بيد ربي بعضها من عن المعبد ولام صغير صغير جدا سبع سنوات او أقل قليلا يامره ابوه بانه سبع سبعه يخبره بانه ذابحه ما بكى ولا ولا ولا هرب ولا ولا ولا إنما قال يا ولا ولا ما ولا ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما ولا الخليل عليه الصلاة والسلام سكينه على رقبته فلما ولا أسلم يورهيم أمره لله تبارك وتعالى وأسلم إسماعيل كذلك أمره لله جل وعلا واضرحه على قفاه حتى لا وجهه لإذبحه من قفاه أمره عليهم السكينة فلم تذبحوا ذلك قال تحقق المقصود فإن إبراهيم عليه السلام قد زبح محبة غير الله من قلبه فلا حاجة للإسماعيل إبراهيم عليه السلام قد زبح محبة كل محبوب في الله تبارك وتعالى من قلبه فلا حاجة إلى في إسماعيل. لذلك فتاه الله سبحانه وتعالى بالذك العظيم فهذه سنة الناس اليوم هذه سنة الناس يوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذلك النبي العظيم الذي حبه الله تبارك وتعالى واتخذه خليلا هو النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم إني اضر الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله اتخذ لي خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنتم متخذين من امتي خليلا لاتخذت ابابكم خليلا انا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبرا مساجدا الا فلا تتخذوها فإني انهاكم عن ذلك ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان امام الموحدين قال رجل يا رسول الله يا خير البريه نداه وقال له يا خير البرية فقال عليه الصلاة والسلام تواضعا ذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم كان أمة إن إبراهيم الأواه الحليم إن إبراهيم الحليم أواه مريم كان كثير الدعاء لله تبارك وتعالى أن أضحية عباد الله سنة من سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام جددها مصفى عليه الصلاة والسلام ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكم شيني أملحيني أقرنيني نبحوا ما بيده وانتبعوا وكبروا ووضعوا على صفاح هذه فهذه عباد الله بالأضحية وهذا الدم عباد الله المسلوح وهذا الزمو المسلوب على الارض انما هو قربان إلى الله تبارك وتعالى لا يحتاج الله إليه لينال لي الله لكومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منهم الله تبارك وتعالى يريد منا ان نعظم شعائره ومن يعظم شعائر الله وهذا لله تبارك وتعالى لا يجلز أن تصرب لغير الله جل وعلا وما أكثر من صرط في هذه العبادة وزبح الشهادة التي خلقها الله وأنبت لها من أرض النباتة وأنبت لها من السماء الماء زبحها لغير الله سبحانه وتعالى إن من الناس الله من كبر بنعمة الله وزبحها لغير الله وتعالى وقد قرن الله فإن صلاتي ونصفي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى الزبحة لله مع الصلاة الله سبحانه وتعالى إشعاراً بعومته ومع ذلك نرى ومشاهدون من يذبح لغير الله سبحانه وتعالى من يحبط النقرة إلى, إلى قبول إلى قبول الصالحين إلى قبول أولياء يذهب بالشادي أو بالبعير أو بالبقرة يذهب بها إلى قبل ويذبحها تطلباً لهذا الميز فقربا لهذا الرئيس هذا عباد الله شيء أكبر. لا يغفر الله سبحانه وتعالى من معاني هذا عباد الله لما تلبحها يببيحة يستشعر أن هذه عبادة لله تبارك وتعالى هذه عبادة لربنا جل جلاله ليس العادة ليس العادة من العادة من إنما هي عبادة محظة وخالصة لله سبحانه وتعالى وكذلك كل العبادات لله جل وعلا وما خلقت الجن والنس إلا يعبدون ما أريد منه من رزق وما أريد أن يقعمون إن الله هو الرزاق والقوة المدين كل العبادات لله تبارك وتعالى من صرف عبادة واحدة من صرف عبادة واحدة لغير الله سبحانه وتعالى غرب الله عليه ويعنه وادخل وجهنم وساة مصيره عباده واحدة توقيتك من الله يسلام ذلك العبادة الله أيها الله جل العبا يغار يغار ربنا سبحانه وتعالى المشرك معه غيره يخلق ويعبد غيره يرزق ويشك افتباهه نعم وتنزل ومع, ومع ارضنا تضعف الى الله تبارك وتعالى يبارك الله جل وعلا ان يعبد غيره في ملكه ان الله لا يغفر ان يصرف منه ما رمازل ذلك لمن يشاء ومن يشب بالله فقد ضل ضلالا معيدا ومن يشب بالله فقد اتفار إثم عظيمة ومن يشب بالله فكأن ما من السماء وتقطبه الطير او تهوي من ريح في مكان صحيح إنه من بالله فقد حرم الله الجنة النار وما من الله يدعو العبد سبحانه وتعالى. كما يفعل كثير وكثير وكثير من الناس عباد الله يدعون ويضايب المهمات يدعون الصالحين مع رفض العالمين تبارك وتعالى هل خلقوا أرضا؟ هل رفعوا سماء هل نصبوا جبالا؟ هل خلقوا ماءا؟ ماذا فعلوا حتى يمشرفوا مع الله سبحانه وتعالى؟ قل ارايتم ما تسعون من دون الله؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ أروني ماذا خلقوا من أرضي أم لو نشيركم في السماوات أم أتينهم كتابا هو معنا بلغة منهم بل يعدوا ظالمون بعضهم بعضا إلا غرورة ماذا خلقوا حتى يعبدوا مع الله سبحانه وتعالى ولقد زين الله جل عباد الله بين الله تبارك وتعالى ان من دعا غير الله سبحانه وتعالى دعا الصالحين ولو دعا جبريل وميكائيل وابراهيم واسماعيل ولو دعا نوحا ولو دعا النبي عليه الصلاه والسلام نهيك عن غيرهم من الصالحين لو دعاهم فإن الله سبحانه وتعالى قم اعزلهم عذابا عظيما اللهم وجل وعذاب والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطوير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سجعوا ما استجعبوا لكم ويوم قيامة يكفرون بشرككم ولا ينفعك مثل خبير الدعاء عباده والنفع عباده والنهر عباده والصدقه عباده والذكر عباده كل هذه العبادات لرب الأرض والسماوات تبارك وتعالى من صرف منها عبادة واحدة فقد ضيع عمره وضيع اخرته وضيع عمله واحظته وارقى السوحي اليك والى المدينه من قبلك لَيْسَ صَلَّى لَا يُحبطن عملكم ولا تكونوا من الخاسرين بل لله فاعبدوا وكونوا من الشاكرين هان الذبيحه عباد الله والله يرضيها يجب فيها الاخلاص لله سبحانه وتعالى لما تذبح هذه الذبيحه لله جل وعلا لا بد ان تستشعر الاخلاص لله سبحانه وتعالى وان هذه قربة عباده وليست عادة عباده وليس عادة وليس مقرا سنويا انما هي قربان يقرب العبد لربه تبارك وتعالى لذلك علينا ان نستمع ذلك ولا نفعله ايقان لابنائنا وزوجاتنا انما نفعله ايقان لربنا وخالقنا سبحانه وتعالى كذلك في هذا العيد عباد الله تذكير بالانفاق والصدقه على المساكين والضعفاء الذين لا يجدون ما يقولون ولا يجدون ما يصنفن به رمقهم في هذا العيد عباد الله الصبقة لولايك الضعفاء فمن كان عنده ضحية على جرانه لمن لم من المساكين الفقراء يطعمهم قال تعالى فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير هكذا أمنا ربنا تبارك وتعالى هذا العيد عباد الله وموت وأفراحه قل الله وبرحمته وبرحمته وبذلك فليصحوه هو خير مما يجمعون هذا العيد عباد الله موت لا لا كما يفعل كذل الناس إذا ذكروا موتهم ومالكهم ويبكون عليهم ما لنفع هل ينفع البكاء؟ والله لا ينفع البكاء اذا مدنا وسكننا تحت الأرض لا ينفعنا بكاء العالم لو بكى علينا الناس جميعا لا ينفعنا بكاهم إنما ينفع الميت دعاء الاحياء وإنما ينفع صدقاتهم اللي يضوها بليل وإنما ينفعوا أعمالهم التي يعملونها ويسألون ما تبارك وتعالى وتوسروا لي الله بها أن يصل لمن فاذا ذكرت تذكرت ميتك فيدعو الله له ولا تجد الأحبان في العياد. فإن الله تبارك وتعالى الله جعله برحمه. وجعل الله تبارك وتعالى عيد فرحه كل بالخوف الله وبرحمته فبذلك فليفعقوا كل في يوم ما يذنعون تقضى الله منكم بخاياكم وجعل الله تبارك وتعالى هذا العيدة عيد مرحمة وعيدة فضل وعيد نفس الإسلام والمسلمين اللهم عز الاسلام والمسلمين وعز الإسلام والمسلمين ولن نرى عدا عدا الدين وجعل هاله بلداننا المضطهمه وانثار بلاد المسلمين اللهم منا في اوطاننا اللهم منا في اوطاننا اللهم وفقناك وكتابك وسنه نبيك وعباده المؤمنين اللهم ارفع دربنا هذا السوء اللهم اجعل ديره علي وجعل تديره في تدميره وجعل قيده في نحره وجعل الديره عليه اللهم ولا ارفع السوء اللهم لا تنفع له غايه ولا تحقق لها غايه وجعل لما خلفه غايه اللهم اشعاعي مثلا ولا تغمورنا واجعل ولايتنا فيمن خامك والثقاك والتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات المسلمين والمؤمنات أهل الحياة والأموات إنك سميع مجيب الدعوات ربنا لا تنجل قلوبنا بعد إذ هذيثنا. وفقنا من لدنك رحمة إنك عدل وهاب اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك الوحدانية والنبيك وماتوا على ذلك اللهم أنه ورعاهم وقبرهم اللهم وصل لهم طرورهم واجعلها رياض من رياض الجنة اللهم ارحمنا إذا وصلنا إلى ما صاروا إليه ربنا لا تجعلنا زمن إلا غفرت ولا هم إلا فضيت ولا دين إلا قضيت ولا مريض إلا شفيت ولا مبسن إلا عافيت ولا ولد إلا أصفحت ولا شيء كبير إلا حفظته وأحسنت قاتمته ولا ميت إلا رحمته ولا حاجة لك فيها رضا ولا نافيا صلاحا إلا يستمتها يا رحمة الرحمين اللهم اصل على عبدك وقيم محمد وعلى عاله وصعبه وسلم تسليم كثيرة تقبض من لكم صالح الأعمال.